فخلقنا المطر عظاما فكسلنا العظام لحما ثم أنشنا خلقا آخر فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين. وشجرة تخرج من طول سيلاء تنبت بالدمي بالدم وصغر للآكين وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم What about إن ولي النارة به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب كذب فأوحينا إليه أن فقل الحمد لله الذي نجانا إلى القوم الظالمين فإذا ومن معك على فقل الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي the وقال المنأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم, وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إِلَّا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون تجاركم مثلكم إنكم إلى أنكم إذا Dziękuję. Wow. Okay. It's bad. من الملك ولقد اتينا موسى الكتاب يهتدون Yeah. Cześć,